بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم 114. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون 115. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 116. فلا تقع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تقع كل حلاف مهين 122. هماز مشاء بنميم 123. مناع للخير معتد أثيم 124. عطل بعد ذلك زنيم 125. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 114. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين 115. على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون 117. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 119. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 110. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 111. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. 114. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 115. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 116. مَا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 111. أم لكم كتاب فيه تدرسون 112. إن لكم فيه لما تخيرون 113. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 114. سلهم أيهم بذلك زعيم 111. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 112. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 113. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون